بسم الله الرحمن الرحيم الطريق الى الله ويتوالى دتكم يقدم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وفيعود. جيش محمد راجع راجع يا ام محمد جيش محمد راجع بس المهم احنا نبقى جنود من جنود ولا لا ربنا لما قال للسيدنا موسى وانا اخترتك كان سيدنا موسى سيدنا موسى كان يستاهل ان ربنا يختاره بفضل الله سبحانه وتعالى انت عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع ايه عشان ربنا يختارك في جيش محمد تدفع ايه سندوك عروشاً. سندوك عروشاً. سندوك عروشاً للطويان. للطويان. وسنمضي سوداً وسنمضي سوداً وسنمضي سوداً, سوداً للميدان <تصفيق> جيش محمد الأولان يا جماعة اللي رسول الله يصنعه 23 سنة يترك صفاته ايه؟ لقيت صفاته موجودة في القرآن في آخر آية في سوره الفتح بعد ما ربنا اربع صفحات فتحات فتوحات مبينه وبشريات بفتح العالم كله اخر ايه ربنا جاب سبب انه فتح على الناس ده ايه على قد جههوا بالفتوحات دهي عارفين يا جماعه ربنا قال ايه دهيت محمد رسول الله والذين معه لاول خفه معه معك يا رسول الله معك يا رسول الله في كل أزمة معك يا دين ربنا معه الاسلام في كل ازمه لا يمكن تشوف ازمه الاسلام ما تشوفوش فيها لا يمكن تشوف موقف الاسلام احتاج مسقطه وما يقفش فيه والذين معه دي مش كلمه انا مع الدين كل ما تشوف مشكله للدين هتشوفني وكل ما تشوفني هتشوف الدين wat wil je? Wat wil je? wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat wil ولا شفتك مع اللي بيلموا تبرعات عشان يودوها لفلسطين ولا شفتك مع اللي بيكادو انك مع المكافحين ولا شفتك مع اللي واقفين في التلت الاخير بيقولوا يا رب يا رب انصر اخواننا في غزه يا رب انت فين مش شفتك فين مش شفتكش غير على شاشه التلفزيون؟ بتتفرجي على اللي بيحصل ليه انتوا مش سامعين امال انتوا فين انتوا مش شايفين اللي بيحصل امال انتوا فين والذين معه مع انت هيطبخ عليك والدينا معه لو ربنا نزل جند من السماء دلوقتي وشالك اللي معاه ولا لا? انت من اللي مع دين محمد ولا لا? ودي هتبقى صفات فرسان الأقصى بإذ دي صفات فرسان ثاني القبلتين الكعبة ودي هتبقى صفات فرسان قولى القبلتين اللي هيحرره الاقصى دي صفات جيش محمد لازم كل واحد بيننا لنتهاردة يقدم لربنا طلب عملي للانضمام لهذا الجيش. طلب عملي انك تبقى من صفات اللي هيحرف الاصطين. sour 거는 احدود وحيدا انني. Waarom wou ik niet